ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرثقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب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 وَإِنَّكَ فِي رَمٍّ مِنَ الْخُلْطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ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 ليتدبروا آياته وليتذكر أُولُ الَّبَابِ ووَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ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 Allah Rabbı affır li ve habbi mülk la yem bagil ahdim min bagdi. İnneka anta al-ıhab. Fasakhrna نايو وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن فم أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب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 مِنْكَ منك ومن من تبعك منهم أجمعين؟ والما أسألكم عليه من أجروا وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلموننا بآهه بعد حين